وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به, فأحيا به الأرض بعد موتها في الريح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون ويل لكل أفاكنثين يسمع آيات الله تتلى عليه ثم ما يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب نليم وإذا علم من آياتنا شيء أن اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب ولا يغني عنهم ما كسبوا شيء ولا ما, ولا ما اتخذوا من دون الله أوليا ولهم عذاب عظيم كفروا بآيات ربهم لهم عذاب والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز نليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بيمره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 قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله للذين لا يرجون أيام الله لنجزي قوما بما كانوا يكسبون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 ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاء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 إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي داؤوا ورحمه لقوم يوقنون ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا, أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزي كل نفس بما كسبت وهم لا يؤمنون فَإِنْ رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غَشْوَةً فَمَن يَهْدِيهِ فَمَن يهديه من ناديا افلا تذكرون وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم يظنون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 صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ثم يجمعكم إلى يوم لا ريب فيه ولكن ناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جافية كل أمّة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن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 الذين كفروا افلم تكن اياتي تدل عليكم افلم تكن اياتي تدل عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين واذا قيل إن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَذَى لَهُمْ سيئات مَا عَمِلُوا وَحِيقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا النَّارُ وَمَا لكم ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزأا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون